بسم الحديث ل ل ه ا ر م الرحيم تحييكم مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة ن أن البخاري ويسرها ت ق م لكم هذا الإصدار ل هذا ا د ح في هذه اللقاءات أربعة سيتناول بعون الله تعالى مقاصد الحج ا ل ش ر ع ي ة لفضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن عبد الحميد بن عبد بخاري و الحديث عن المقاصد هو حديث عن حكم الشرع و أ س ر ا ر ه و غاياته من تلك ا ل أ ح ك ا م ن س أ ل الله تعالى أ ن ينفعنا بما نسمع بسم بالقلم للإسلام الإنسان وأستعينه وأستغفره الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة、والقرآن. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده الله الذي هدانا والقرآن الذي تعالى لله لله وأشكره وأستعينه وأستغفره.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 وهذه ا ل ع و د ة م ر ة أ خ ر ى ليست في استئناف درس في ا ل أ ص و ل كما هو الموعد المعتاد نظرا ل أ ن ا ل أ ر ب ع ة اسابيع ل أ التي تفصلنا عن الحج لا تسع لابتداء متن أ و كتاب في هذا العلم فليكن بعد الحج إ ن شاء الله تعالى مع مطلع ا ل س ن ة ا ل ه ج ر ي ة في شهر محرم بعون الله تعالى و أ م ا اللقاءات ا ل أ ر ب ع ه التي تبتدا من اليوم ا ل أ ر ب ع ا ء الثامن من ذي ا ل ق ع د ة حتى ن ه ا ي ة الشهر إ ن شاء الله تعالى فستكون م ن ا س ب ة و م ل ا ئ م ة لما نحن بصدده من استقبال ف ر ي ض ة الحج ركن ا ل إ س ل ا م الخامس هذه ا ل ع ب ا د ة العظيمه ة والحديث في ذ هذا لهذه ه الله به الله اللقاءات سيتناول بعون الله تعالى مقاصد الحج الشرعية وسيأتي عما قليل تفصيل هذا العنوان والمقصود به وكيفية تدارسنا لهذه الموضوعات خلال اللقاءات الأربعة التي تبتدئ من لقاء الليلة قليل تفصيل تعالى وسيأتي تبتدئ وكيفية بعون من بعون لكن الاختيار لهذا الموضوع جاء ل أ س ب ا ب أ ه م ه ا أ ن ن ا قد شرعنا في أ ش ه ر الحج منذ انقضاء شهر رمضان و الحديث عن ا ل ع ب ا د ة التي يعيش المسلم ظرفها و زمانها و مكانها له من ا ل أ و ل و ي ة و ا ل ع ن ا ي ة و الاهتمام ما ليس لغيره هذا أ و ل ا ً أ م ا ثانيا ً ف ل أ ن ن ا و نحن نستقبل ف ر ي ض ة الحج يقدم علينا جموع الحجيج هذه ا ل أ ل و ف ا ل م ؤ ل ف ة من كل مكان تقدم بيت الله الحرام لتؤدي ف ر ي ض ة الحج وتحج بيت الله الحرام ف ع ن ا ي ة طالب العلم بمثل هذه الموضوعات التي تهم المسلم عموما وطالب العلم خصوصا في مثل هذه الموضوعات أ ي ض ا يقدم أ و ل و ي ة و ع ن ا ي ة توجب رعايته و أ م ا ثالثا وهو أ ه م ه ا ف ل أ ن الحديث ليس عن فقه المناسك في ا ل أ ح ك ا م وليس عن أ ر ك ا ن الحج ولا واجباته لكنه الحديث عن مقاصده والحديث عن المقاصد هو حديث عن حكم الشرع و أ س ر ا ر ه وغاياته من تلك ا ل أ ح ك ا م فرق بين أ ن يتفقه ا طالب العلم في فقه ا ل أ ح ك ا م في المناسك أ و في غيرها أ ن يتفقه ا في المناسك أ ن يفرق بين الواجبات و ا ل أ ر ك ا ن مثلا وبين الشروط والسنن و أ ن يعرف أ ح ك ا م كل ركن وواجب وما يترتب على ذلك الحكم من فوات أ و إ ج ز ا ء أ و ك ف ا ر ة وما إ ل ى ذلك الفقه في المناسك باب كبير وجهد يصرف فيه طالب العلم ع ا د ة وقتا وزمنا للتفقه فيه وتحصيل أ ح ك ا م ه هذا باب كبير فقه أ ح ك ا م المناسك لكن الحديث عن المقاصد هو حديث عن هذه ا ل ع ب ا د ة والفريضه من شق آ خ ر ومن ج ه ة اخرى هي ج ه ة مقاصد ا ل ع ب ا د ة لا من ج ه ة أ ح ك ا م ه ا وحتى تتم لك ا ل ص و ر ة ف إ ن التفريق بين حكم الشرع ومقصده يتكاملان ولا يفترقان ف ا ل ع ب ا د ة مثلا ك ا ل ص ل ا ة لها أ ح ك ا م ه ا المناطه بها ف ل ل ص ل ا ة مثلا شروط قبل ا ل ص ل ا ة شروط ا ل ص ح ة ولها أ ي ض ا شروط الوجوب ولها أ ر ك ا ن ه ا ولها واجباتها ولها سننها ومستحباتها ولها أ ي ض ا مبطلاتها ونواقظها فقه أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة أ ن يتفقه طالب العلم في هذه المسائل فيعرف أ ح ك ا م ه ا ثم يعرف ما الذي يترتب على ذلك ثم إ ذ ا عرضت له م س أ ل ة تتعلق بشيء من هذه المسائل عرف حكمها ويستطيع أ ن يصل إ ل ى خ ل ا ص ة تتعلق بحكم ا ل ص ل ا ة ص ح ة أ و فسادا قضاء أ و أ د ا ء أ و إ ع ا د ة وما إ ل ى ذلك هذا فيما يتعلق بفقه أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة لكن إ ن جئت تتحدث عن مقاصد ا ل ص ل ا ة ف أ ن ت تنظر إ ل ى ز ا و ي ة أ خ ر ى في ا ل ع ب ا د ة لا ع ل ا ق ة لها بجانب ا ل أ ح ك ا م انت تنظر إ ل ى مقصد الشارع من فرض ا ل ص ل ا ة على العباد وهذا المقصد يتحقق من خلال ج م ل ة نص الشارع عليها وجاءت ب ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه ا أ و التصريح بها النصوص ا ل ش ر ع ي ة يعني مثلا جاء الرجل المسيء في صلاته إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدما صلى ص ل ا ة خ ف ي ف ة فلما جاء سلم قال ارجع فصل ف إ ن ك لم تصل ثم كرر ذلك حتى بين له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ه م ي ة ا ل ط م أ ن ي ن ة في ا ل ص ل ا ة أ ن ت لما تتحدث عن ا ل ط م أ ن ي ن ة ف إ ن ه ا المدخل إ ل ى سر ا ل ص ل ا ة وروحها وهو الخشوع لن يخشع رجل في صلاته يعجل في أ د ا ء ركعاتها و أ ر ك ا ن ه ا وواجباتها لن يتحقق لعبد خشوعه في صلاته ما لم ي أ ت ي ب ا ل ط م أ ن ي ن ة فلهذا تكلم الفقهاء عن ر ك ن ي ة ا ل ط م أ ن ي ن ة في ا ل ص ل ا ة و أ ن ه ا ركن ف ا ل ط م أ ن ي ن ة ركن لكن الهدف والمقصد من ر ك ن ي ة ا ل ط م أ ن ي ن ة هي تحقيق الخشوع وهو سر ا ل ص ل ا ة وروحها روح ا ل ص ل ا ة هو الخشوع فيها ولهذا ثبت في الحديث إ ن الرجل ينصرف من صلاته ولم يكتب له إ ل ا قال نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها إ ل ى أ ن قال وليس للمرء من صلاته إ ل ا ما عقل تصلي أ ر ب ع ركعات أ و ركعتين أ و ثلاثا ومع ذلك فلا يكتب لك أ ج ر ا ل ص ل ا ة ك ا م ل ة إ ل ا ما عقلت منها فربما صليت أ ر ب ع ركعات وما كتب لك إ ل ا نصفها أ و الربع أ و الثلث كما جاء في الحديث وسبب ذلك هو تحقيق الخشوع الذي هو روح ا ل ص ل ا ة فمن صلى ص ل ا ة لا روح فيها لا خشوع فقد صلى وشرعا شرعا صلاته م ق ب و ل ة م ج ز ئ ة فقد أ د ى ما عليه وبرئت ذمته ما خشع لكنه أ د ى ا ل ص ل ا ة بكامل أ ر ك ا ن ه ا وواجباتها فانظر لما حافظ على ا ل ع ب ا د ة بهيئاتها ا ل ظ ا ه ر ة أ ج ز أ ت ه وبرئت ذمته وسقط التكليف عنه لكنه لا يحقق له مقصد ا ل ع ب ا د ة في حياته هو مثلا صلى بلا خشوع فتبقى ا ل ص ل ا ة عنده في حياته مجرد حركات آ ل ي ة ينتقل بين ركوع ورفع وسجود واعتدال ولم يجد أ ث ر ا ل ل ص ل ا ة في حياته والله يقول إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويشعر أ ن حياته لا زالت م ل ي ئ ة بصور من الفواحش والمنكرات والاثام التي صعب وعسر عليه الخلاص منها فكيف هو ي ق ر أ في قوله تعالى إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر والجواب لمن فقه م ك ا ن ة المقاصد ا ل ش ر ع ي ة للعبادات يعرف أ ن الجواب أ ن ه إ ن صلى ص ل ا ة أ ت ى فيها ب أ ه ي ئ ة ا ل ع ب ا د ة ا ل ظ ا ه ر ة و أ ح ك ا م ه ا المنصوص عليها في كتب الفقهاء فقد برئت ذمته وسقط التكليف و أ ج ز أ ت عبادته لكنها ما هي بالصلاه التي حقق فيها المقصد الشرعي منها ولهذا ستظل صلاته لا تؤدي أ ث ر ه ا في حياته مثل ذلك أ ي ض ا الصيام وقد قال الله عز وجل في أ و ل آ ي ة فرض فيها الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب على الذين آمنوا كما على قبلكم لعلكم من تتقون كتب كتب وهذا تصريح بمقصد الصيام وهو تحقيق التقوى وقد م ض ى الحديث في مجالس رمضان تفصيلا في أ ر ب ع لقاءات عن مقاصد الصيام والحديث عن ك ي ف ي ة تناولها وربطها ب أ ح ك ا م الصيام و خ ل ا ص ة هذا أ ن التقوى غ ا ي ة ومقصد من الصيام والحكم الشرعي في الصيام عند الفقهاء يقتصر على ا ل إ م س ا ك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إ ل ى غروب الشمس ويتناول الفقيه في فقه ا ل أ ح ك ا م المفطرات و أ ن و ا ع ه ا و أ ح ك ا م ه ا و أ ي ض ا ما ي ط ر أ على الصيام ب ن جهل أ و نسيان و ما يعترضه و القضاء و أ ح ك ا م ه كل ذلك يصب في خ ا ن ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة ل ل ه ي ئ ة ا ل ظ ا ه ر ة ل ل ع ب ا د ة ه ي ئ ة الصيام هو هذا ا ل إ م س ا ك لكن المقصد وهو التقوى لا ع ل ا ق ة له ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة هو جزء متمم مكمل يجب ا ل ع ن ا ي ة به لدى طالب العلم ولدى المسلم عموما وهو يؤدي ا ل ع ب ا د ة أ ن يؤدي ا ل ع ب ا د ة بشقيها بهيئتها ا ل ظ ا ه ر ة و ب م ر ا ع ا ة تحقيق مقاصد ا ل ع ب ا د ة ف إ ذ ا كان الله عز وجل قد فرض الصيام وقال لعباده لعلكم تتقون ف إ ن ه سبحانه وتعالى يريد من عباده أ ن يحققوا التقوى بالصيام ويريدهم أ ن يكونوا أ ت ق ي ا ء وفرض عليهم ع ب ا د ة الصيام ليحققوا التقوى من خلال الصيام فما بالنا نصوم يوما و يومين شهرا و شهرين سنوات متتابعات و يشعر أ ح د ن ا أ ن رصيد ا ل إ ي م ا ن و التقوى في قلبه لا يزال كما هو و لا يزال م ت أ خ ر ا و لا يشعر أ ن الصيام أ ث ر في هذا الجانب في حياته وستجد الجواب كذاك المصلي الذي حافظ على الصلوات ا و أ د ا ه ا وما أ خ ر ه ا ولا ترك شيئا منها لكنه غاب عنه المقصد ولم يبال ي به فما راعاه في حياته شرعا برئت ذمته وسقط التكليف و أ ج ز أ ت عبادته لكنها لن تحقق أ ث ر ه ا في حياته فذاك ما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وهذا ما أ و ص ل ه صيامه إ ل ى التقوى ل أ ن ه أ م س ك إ م س ا ك ا مجردا عن الطعام والشراب والجماع وظل ي خ ر م كثيرا من جوانب الصيام التي أ ذ ه ب ت عنه تحقيق التقوى ولهذا تجد صريحا في قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من لم يدع قول الزور و ا ل ع م ل به فليس لله ح ا ج ة في أ ن يدع طعام هو ش ر ا ب هل ه ذكر أ ح د من الفقهاء أ ن قول الزور من مفطرات الصيام والحديث صريح هل قصد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن من قال الزور أ و عمل به فقد أ ف ط ر ووجب عليه القضاء ما أ ر ا د هذا و إ ن كان هو قول لبعض الظاهريه انه من المفطرات ف إ ن كان هذا ليس ليس مفسدا للحكم الشرعي وهو ص ح ة الصيام فما المقصود المقصود هو لفت أ ن ظ ا ر الصائمين إ ل ى ما يجب عليه م مراعاته في صيامهم و أ ن ي ن ظ ر إ ل ى هذا بعين ا ل ع ن ا ي ة و ا ل ر ع ا ي ة والحرص على تحقيقه و أ ن يظل في صيامه بعيدا ً عما يخدش ح ق ي ق ة الصيام وهو تعظيم الله بالصوم و إ ج ل ا ل أ ح ك ا م ه و ا ل ن أ ي عن الحرمات وقول الزور و ش ن ا ع ة هذه ا ل أ م و ر فيحقق التقوى تهذيبا ً في نفسه وسموا في إ ي م ا ن ه وهذا جزء من معاني التقوى هذا المثال الذي ضربناه ا ل آ ن في ا ل ص ل ا ة ومثله في الصيام يتحقق في كل عبادات ا ل إ س ل ا م بلا استثناء ف إ ن لكل ع ب ا د ة ه ي ئ ة ظ ا ه ر ة تؤدى ب أ ح ك ا م ه ا ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ع ت ب ر ة عند الفقهاء ومقاصد ش ر ع ي ة دلت عليها النصوص و أ ر ش د ت إ ل ي ه ا العباد لتكون ا ل ع ب ا د ة التي يؤدونها بقدر ما يهتمون ب م ر ا ع ا ة أ ح ك ا م ه ا وعدم خ ن ر ا م ه ا أ و إ ف س ا د ه ا أ و إ ب ط ا ل ه ا ف إ ن ه أ ي ض ا يتحتم عليهم ا ل ع ن ا ي ة وهم يؤدون هذه ا ل ع ب ا د ة يتحتم عليهم ا ل ع ن ا ي ة بتحقيق مقاصد هذه ا ل ع ب ا د ة في عباداتهم هذا باختصار هو مدخل للحديث عن مقاصد الحج إ ذ ن مجالسنا التي س ت ب د أ من ا ل ل ي ل ة بعون الله ليس فيها حديث عن فقه أ ح ك ا م المناسك ولن نتناول هذا الجانب بشيء من ا ل أ ح ك ا م لكنه انتقال إ ل ى ز ا و ي ة المقاصد ا ل ش ر ع ي ة التي هي كما قلت في صدر الحديث المقاصد هي هي الغايات من التشريع هي الحكم و ا ل أ س ر ا ر التي أ و د ع ت ه ا ا ل ش ر ي ع ة في أ ح ك ا م ه ا ا ل ش ر ع ي ة وكل حكم شرعي له مقصد جليل عظيم أ و أ ك ث ر من مقصد يتحقق به ما يسمو ب إ ي م ا ن العبد ويصله إ ل ى م ر ض ا ت الله ا ل ز ك ا ة مثلا ط ه ر مرحلة ونماء و ب ر ك ة و و ق ا ي ة من الشح هذه مقاصد لا تذكر في كلام الفقهاء ل أ ن ه م يتكلمون عن نصاب ا ل ز ك ا ة وشروط وجوبها و أ س ب ا ب ه ا و أ ح ك ا م ت أ خ ي ر ه ا وما إ ل ى ذلك لكن المقاصد جانب آ خ ر هو أ ي ض ا جزء من فقه ا ل ش ر ي ع ة ومهم و أ ح د دواعي طرق هذا الموضوع وتناوله هو هذه ا ل ن ق ط ة التي يغفل عنها عدد من ط ل ب ة العلم حين يغرقون في الاهتمام ب أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة والكلام عن ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة ا ل م س ط و ر ة في كلام الفقهاء وهو أ م ر يتحتم على طلاب العلم ا ل ع ن ا ي ة به ولا شك لكن هذا ا ل إ غ ر ا ق حين يكون على حساب ا ل ع ن ا ي ة أ ي ض ا بفقه المقاصد ورعايتها ف إ ن ه سيورث خللا ولا بد وسيكون في ن ش أ ة طالب العلم وفي تصوره فضلا ً عن أ د ا ئ ه هو ل ل ع ب ا د ة سيكون فيه شيء من الخلل ويشعر أ ن أ د ا ئ ه ل ل ع ب ا د ة لم يرتقي به في سلم ا ل إ ي م ا ن ولا يزيده في رصيد التقوى ولا يقربه من الله بل عفوا قد لا يشعر ب ل ذ ة ا ل ع ب ا د ة أ ص ل ا وتصبح ا ل ع ب ا د ة عنده مجرد ثقل وتكاليف و أ ع ب ا ء و أ ظ ه ر ما يظهر هذا في ع ب ا د ة فيها تكاليف ومشاق كالحج فانظر ا ل آ ن إ ل ى ما يقوم بقلب بعض الحجيج وربما كان أ ن ا أ و أ ن ت إ ذ ا أ ح ر م أ ح د ن ا وشرع في النسك مؤسف أ ن يكون الذي يسيطر على شعور الحاج ومشاعره وسائر ما يؤديه في الحج هو الشعور بثقل ا ل ع ب ا د ة والتكاليف ا ل م و ج و د ة ويحمل هم الفراغ من ا ل ع ب ا د ة أ ك ث ر من همه الوصول إ ل ى القبول والرضا والنيل بالعفو و ا ل ر ح م ة ويهتم كثيرا للطواف و الزحام الموجود فيه و النهي و الانتهاء من السعي مثلا و الوقوف ب ع ر ف ة و يحسب كثيرا في ذهنه كثيرا من المشاق و المصعوبات التي قد يجدها في حجه فيظل هذا هو المسيطر على مشاعره و تفكيره فيؤدي ا ل ع ب ا د ة بهذا الشعور هل وجدت طائفا في ز ح م ة الحج في الطواف يوم ا ل إ ف ا ض ة مثلا أ و يوم الوداع يتلذذ بطوافه وانه كلما طال عليه الوقت في الطواف بسبب الزحام وجد مزيدا من ا ل م ت ع ة ل أ ن الوقت الذي يقضيه في طوافه أ ص ب ح أ ك ث ر هذا لن يتحقق إ ل ا إ ذ ا عاش الطائف في طوافه والواقف يوم عرفه في وقوفه والبائت في م ي ن ا ء ل ي ل ة مبيته إ ل ا إ ذ ا شعر أ ن ه في صميم تلك ا ل أ ع م ا ل يتقرب إ ل ى الله و أ ن ه يبحث عن مواطن العفو و ا ل ر ح م ة شبرا بشبر و أ ن ه في كل خ ط و ة يؤديها في المناسك يتلذذ بها ويستمتع بل ويشعر بشيء من ا ل أ س ى والحزن والفراق كلما قرب وقت ف ر ا غ من نسك من المناسك ف إ ذ ا قرب وقت الفراغ من وقوف ب ع ر ف ة شعر ب ا ل أ س ى والحزن أ ن ه سيغادر هذا المكان كذلك في م ز د ل ف ة كذلك بمنى ي كذلك الطواف كذلك إ ذ ا جاء طواف الوداع و أ و ش ك على الرحيل والفراق و ا ل م غ ا د ر ة هذا لا يتحقق يا إ خ و ة إ ل ا إ ذ ا جمع المتنسك في نسكه بين ا ل ع ن ا ي ة بفقه ا ل أ ح ك ا م وفقه المقاصد فكان أ ح د دواعي ا ل ع ن ا ي ة بهذا الموضوع هو كونه لم ي أ خ ذ بعد حظه الكافي من اهتمام ط ل ب ة العلم في ا ل م د ا ر س ة و ا ل م ن ا ق ش ة والتفقه فيها و ا ل ع ن ا ي ة بها ترتب على ذلك أ ي ض ا ن ق ط ة أ خ ر ى كانت داعيا آ خ ر من الدواعي هو ضعف تناول هذا الموضوع وعرضه على الحجيج وتفقيههم في أ ح ك ا م ه ل أ ن الغالب فيما يتناوله ط ل ب ة العلم ومن يتصدى ل إ ر ش ا د الحجيج وتوعيتهم هو ا ل ع ن ا ي ة بفقه المناسك فتجد هذا متوفرا في خطب ا ل ج م ع ة وفي دروس المساجد وفي الكلمات وفي مجامع الحجيج وفي كل مكان يتفقه فيه الحجيج يتم التركيز كثيرا على أ ح ك ا م النسك وعلى ما يلزمهم ا ل ع ن ا ي ة به وعلى كل جانب يتعلق ب ا ل أ م ر الفقهي مع غياب إ ل ى حد كبير عن ا ل ع ن ا ي ة بالمقاصد وتفقيه الحجيج أ ن هذا مما يجب عليهم ا ل ع ن ا ي ة به و س ي أ ت ي ضرب أ م ث ل ة لهذا بعد قليل جانب ثالث ترتب على هذين ا ل أ م ر ي ن أ ص ب ح ت ع ن ا ي ة الحجيج في أ د ا ء النسك م ق ت ص ر ة كما قلت على أ د ا ء ا ل أ ح ك ا م بغض النظر عن تحقيق المقاصد من عدمها فتجد الحاج ربما انخرم عنده بعض أ ع م ا ل الحج بسبب عدم اكتراثه بالمقصد فمثلا الباحث عن الرخص في الحج الباحث عن الرخص عن ف يكون الحج ي الدافع في الغالب ا ل أ ك ب ر هو ا ل ر غ ب ة في التخفف من ا ل ع ب ا د ة و ا ل ر غ ب ة في الخلاص منها ب أ ق ل قدر من ا ل ت ك ل ف ة والعناء هل في هذا حرج لا حرج فيه ل أ ن التيسير مقصد شرعي لكن الحرج عندما يكون ا ل ر غ ب ة في الفراغ من ا ل ع ب ا د ة و ا ل ر غ ب ة في الانتهاء منها و ا ل ر غ ب ة في الخلاص منها كيفما اتفق بين قوسين مع ش د ة الطمع في أ ن يكون من العتقاء المقبولين أ ص ح ا ب الحج المبرور الذين فازوا ب أ ع ظ م المناصب في حجهم بين العباد أ م ا ت أ م ل ت قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أ م ه ولو أ ر ا د لقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من حج هذا البيت رجع كيوم ولدته أ م ه لكنه قصد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى أ ن ه ليس كل من حج بيت الله الحرام فاز بهذا الموعود ل أ ن ه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق وليس كل من حج قادر قادرا على أ ن يصون حجه عن الرفث والفسوق مع هون ا ل أ م ر ربما تراه في الظاهر في بادئ ا ل أ م ر لكن أ ن يظل ط ي ل ة أ ي ا م حجه ا ل خ م س ة أ و ا ل س ت ة أ و ا ل س ب ع ة أ و أ ك ث ر أ ن يظل ط ي ل ة أ ي ا م حجه قد صان حجه تماما عن الرفث والفسوق والجدال هذا جزء ليس باليسير نعم يقبل حجه كما قلت قبل قليل و ت ب ر أ ذمته ويسقط التكليف لكن أ ن يصل إ ل ى الموعود ا ل أ ك ب ر أ و أ ن يجد أ ث ر هذه ا ل ع ب ا د ة في حياته و ل ذ ة التعبد لله عز وجل بهذه العبادات هذا كله سيكون وقفا وحصرا على من راعى تحقيق المقاصد في عبادته لا أ ر ي د ا ل إ ط ا ل ة في مدخل لكنه جدير ب ا ل ع ن ا ي ة أ ن يكون ع ن ا ي ة طلاب العلم بفقه مقاصد ا ل أ ح ك ا م في العبادات وفي غيرها من أ ب و ا ب ا ل ش ر ي ع ة أ ن يكون مكملا لما يهتمون به من فقه ا ل أ ح ك ا م ودراستها و ا ل ع ن ا ي ة بها الحديث عن هذا يجب أ ن يكون منتشرا بين ط ل ب ة العلم و أ ن يكون مبثوثا أ ي ض ا على آ ذ ا ن الحجيج وهم يحجون بيت الله الحرام وهم يرغبون ويطمعون عظيما في نيل ر ح م ة الله وعفوه ورضاه أ ي ض ا يحتاج هذا ا ل أ م ر أ ن يكون محل ع ن ا ي ة ل أ ح د ن ا إ ذ ا حج و أ ن يكون حجنا لا كحج ع ا م ة الناس ويفترق طالب العلم عن غيره أ ن ه أ ك ث ر فقها في أ ح ك ا م المناسك كما أ ن ه أ ك ث ر فقها في مقاصد ا ل ع ب ا د ة وهو يؤديها كما أ ن ك تنظر إ ل ى طالب العلم إ ذ ا صلى في صلاته أ ن ك تطمع وترجو أ ن يكون في صلاته أ ك ث ر تحقيقا لمقاصد ا ل ص ل ا ة من ع ا م ة الناس ل أ ن ه فقه ا ما لم يفقهوه فقل مثل ذلك في الصيام وفي ا ل ز ك ا ة وفي الحج وفي سائر أ ب و ا ب ا ل ش ر ي ع ة هنا ن ق ط ة أ خ ر ى قبل أ ن اغادر هذا المدخل الحديث عن مقاصد ا ل ش ر ي ع ة حديث عن علم قائم بذاته أ ض ح ى علما وله مؤلفاته وله علماؤه الحديث عن مقاصد ا ل ش ر ي ع ة الحديث عن الحكم والغايات و ا ل أ س ر ا ر التي أ و د ع ه ا الشارع في كل أ م ر من تشريعه الحكيم الجليل وهذا ليس مقتصرا على أ ب و ا ب العبادات بل هو في العبادات والمعاملات وفي سائر أ ب و ا ب التشريع كلامنا عن العبادات ل أ ن ه ا أ ج ل جوانب التشريع و أ ك د ه ا التصاقا ب ح ي ا ة العباد ل أ ن ه لا ينفك عبد عن عبادته لربه بوجه من وجوه التعبد فعندئذ سيكون الحديث عن المقاصد حديثا عن علم كبير لكنني س أ ج ت ز ئ الحديث في هذه اللقاءات كما قلت في صدر الحديث عن مقاصد الحج وابتداء لنا أ ن نشير ب إ ل م ا ح ا ت س ر ي ع ة المقاصد بهذا المفهوم الكبير مقاصد ا ل ش ر ي ع ة تنقسم ج م ل ة إ ل ى نوعين مقاصد ع ا م ة ومقاصد خ ا ص ة والمقصود بالمقاصد ا ل ع ا م ة تلك المقاصد التي تشترك فيها كل جوانب التشريع فكل جوانب التشريع تشترك في مقصد عظيم ما هو ت ح ق ي ق ا ل ع ب و د ي ة لله رب العالمين وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون ف إ ن جئت تحصر او تحصي مقاصد ا ل ط ه ا ر ة أ و ا ل ص ل ا ة أ و الحج أ و ا ل ز ك ا ة أ و الصيام أ و النكاح والطلاق والبيع والشراء والقصاص والحدود والجنايات كل أ ب و ا ب ا ل ش ر ي ع ة ستعود إ ل ى تحقيق هذا المقصد ل أ ن ح ي ا ة العباد ب أ س ر ه ا ق ا ئ م ة على هذا المقصد العظيم الكبير تحقيق ا ل ع ب و د ي ة لله رب العالمين وعندئذ هذا يندرج في المقاصد ا ل ع ا م ة وثمه مقاصد خ ا ص ة تختص بباب دون أ باب فمثلا مقاصد العبادات لها انفكاك ولها اختصاص عن مقاصد المعاملات مثلا فلهذه خ ص و ص ي ة ولتلك خ ص و ص ي ة العبادات نفسها إ ذ ا جئت في, في تفاصيلها ف إ ن ل ل ص ل ا ة من المقاصد ما ليس للصيام وللصيام ما ليس ل ل ز ك ا ة وللحج ما ليس لغيره و ث م ة مقاصد ه مشتركه بين هذه العبادات فهي م ش ت ر ك ة بين الصيام و ا ل ص ل ا ة والحج و ا ل ز ك ا ة ونحو هذا أ ق و ل هذا فقط ليكون عونا لنا على فهم ما سنتعرض له بعد قليل من الحديث عن هذه المقاصد ونيلها بشيء من التفصيل و ا ل إ ي ض ا ح أ ي ض ا مما تجدر ا ل ع ن ا ي ة به أ ن هذه المقاصد التي سنعرضها في اللقاءات ا ل آ ت ي ة و ا ل ل ا ح ق ة كيف نستخرجها وكيف نقف عليها يعني ما السبيل إ ل ى أ ن أ ق و ل إ ن كذا هو من مقاصد الحج يقول العلماء إ ن الوقوف على المقاصد ا ل ش ر ع ي ة له طريقان الطريق ا ل أ و ل هو تصريح النص الشرعي به يعني أ ن يرد منصوصا ص ر ا ح ة في النص الشرعي مثل قوله تعالى لعلكم تتقون في الصيام وفي الحج مثل قوله تعالى و أ ذ ن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ي أ ت ي ن من كل فج عميق هذه لام تعليل هذا مقصد واضح إ ذ ن ذكر الله ص ر ا ح ة أ ن ه إ ن م ا أ م ر الخليل عليه السلام ببناء ا ل ك ع ب ة و ب ا ل ت أ ذ ي ن في الحج من أ ج ل تحقيق هذه المقاصد ما هي ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم من ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م فتحقيق المنافع وقد أ ف ا ض العلماء في الحديث عن المنافع د ن ي و ي ة و أ خ ر و ي ة وما وجوهها وما أ ن و ا ع ه ا هذا مقصد إ ذ ن يحج الحاج و أ ح د مقاصده من حجه هو تحصيل هذه المنافع وشهودها المقصد ا ل آ خ ر المصرح به في ا ل آ ي ة قال ويذكر اسم الله فجاء ا ل أ م ر بذكر الله غرضا و ع ب ا د ة وقصدا أ ي ض ا من مقاصد الحج وعندئذ ستقف على م ف ا ر ق ة عجيب و س أ ت الحديث عن هذا تفصيلا كلما أ ف ر د ن ا مقصدا من المقاصد بالحديث لكن لا ب أ س ب ا ل إ ش ا ر ة به ها هنا ليذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات وانظر كم م ر ة جاء ا ل أ م ر بالذكر في آ ي ا ت الحج في ا ل ب ق ر ة و س أ ت الحديث عن هذا تفصيلا قال الله عز وجل ف إ ذ ا أ ف ض ت م من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ثم قال واستغفروا الله ثم قال ف إ ذ ا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا جعل الطواف البيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار ل إ ق ا م ة ذكر الله انظر إ ل ى التصريح الشديد المتتابع في عدد من النصوص ثم المفارقه العجيبه ان تجد بعض الحجيج أ ق ل ما يؤديه في حجه هو ذكر الله عز وجل ويظل م ش غ ل ا ب ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى بالانتقال والطعام والشراب والسكن و ا ل ر ف ق ة و إ د ر ا ك بعض القضايا التي تعينه فانظر كيف غاب عنه مقصد كبير جاء مصرحا به في عدد من النصوص لما يغيب المقصد عن فقه المتعبد وطالب العلم ستغيب العنايه به حتما و إ ذ ا غاب تحقيق المقصد خسر المتعبد ل ذ ة التعبد أ و ل ا وتحقيق أ ث ر ا ل ع ب ا د ة في حياته ثانيا ف ا ل م س أ ل ة ليست ب ا ل ي س ي ر ة وهذا مثال إ ذ ن أ ن يكون الوقوف على المقصد عن طريق تصريح النص الشرعي به كما ضربت به في هذا المثال ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة هو النظر إ ل ى مجمل النصوص التي تتعلق بهذا الباب الحج مثلا ا ل ص ل ا ة الصيام البيع النكاح أ ي باب من أ ب و ا ب ا ل ش ر ي ع ة تريد الوقوف على مقاصد ا ل ش ر ي ع ة فيه ماذا ستفعل ستنظر في النصوص ا ل ش ر ع ي ة التي دلك ت ل أ ح ك ا م هذا الباب ف إ ن ك ستستنبط منها ولا بد بعد الاجتماع والنظر فيها ستستنبط منها شيئا من المقاصد ا ل ش ر ع ي ة م ر ة أ خ ر ى ليست هي ب ا ل أ ح ك ا م لا هي مقاصد أ ض ر ب لك مثالا الحديث عن الحج أ ي ض ا أ ح د مقاصده تحقيق تقوى الله عز وجل مع أ ن ه ما جاء صريحا كما قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله لكنك تجد بوضوح تام أ ن ا ل أ م ر بتقوى الله في آ ي ا ت الحج جاء واضحا جليا من أ و ل آ ي ة في ا ل ب ق ر ة تكلمت عن أ ح ك ا م الحج و أ ت م ا ل ح ج و ا ل ع م ر ة لله ف إ ن ختمت بقوله تعالى واتقوا الله و ع ل م و ا أ ن الله شديد ع ق ا ب مباشرة تتبعها ا خير آية وتزود فإن ل ز ا ا د ل ت ق و ى يخرج ا ل الآية ح ا ج وتأمر ب أ يأخذ زاده ثم تأتي أن ن من منذ زاده الإشارة واضحة إلى أن التقوى مطلوبة من الحاج ثم مطلوبة متى؟ إلى منذ أ و ل خ ط و ة يخطوها في حجه وهو م غ ا د ر ة منزله والتوجه ل أ د ا ء بيت الله الحرام فيظل محتفظا بهذا ا ل م ب د أ العظيم أ ن التقوى أ و ل ى الخطوات التي يرعاها في حجه ويستمر الحديث عن التقوى في آ ي ا ت الحج ب ا س ت ف ا ض ة ثم ت أ ت ي خ ا ت م ة آ ي ا ت الحج في س و ر ة البقره ة وتتحدث عن المبيت بمنى تعجيلاً أو يومين ومن المبيت تعجيلا تأخيرا تعالى تعجل تأخر تتعجل تتأجل يثم عن عليه بمنى فمن أن قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا عليه ومن تأخر ليس مهما أن تتعجل أو تتأجل قال ا ليس ل في أو لمن اتقى حقق التقوى وتعجل إ ن شئت أ و ت أ خ ر إ ن شئت ا ل آ ن ما جاء ا ل أ م ر صريحا بالتقوى أ و ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه على أ ن ه مقصد صريح لكن ك ث ر ة وروده في آ ي ا ت الحج تنبيك عن أ ن هذا مقصد عظيم يجب على الحاج مراعاته ويجب على طالب العلم ا ل ع ن ا ي ة به ويجب عليه أ ي ض ا تنبيه الحجيج إ ل ي ه ولفت أ ن ظ ا ر ه م إ ل ى تحقيقه هذا مقصد كبير في آ ي ا ت الحج في س و ر ة الحج ي أ ت ي ا ل أ م ر بالتقوى حتى كفاره الصيد في س و ر ة ا ل م ا ئ د ة وتتحدث عن ا ل ك ف ا ر وما يلزم ختمت ب ا ل أ م ر بالتقوى كل هذا يدل على ان تحقيق التقوى في الحج مقصد عظيم يراد للحجيج أ ن يحققوه من حجهم مثال آ خ ر ستجده أ ي ض ا في أ ح ك ا م البيع و أ خ ر ج بكم عن العبادات ت ض ر ب المثال وتوضيح ا ل ص و ر ة أ ح ك ا م البيع ك ث ي ر ة شروط ص ح ة البيع و أ ر ك ا ن ه وصوره والبيوع ا ل ص ح ي ح ة و ا ل ف ا س د ة وما يتعلق بالتفصيلات التي يتعب ط ل ب ة العلم أ ح ي ا ن ا في تفقه أ ح ك ا م ه ا يقابلها أ ي ض ا جانب من المقاصد ا ل ش ر ع ي ة هل شعرت أ ن من مقاصد ا ل ش ر ي ع ة الكبرى في أ ح ك ا م البيع في ا ل إ س ل ا م هو تحقيق ا ل أ خ و ة بين المسلمين وتعزيز أ و ا ص ر الاخاء تجد هذا واضحا في مثل الاحكام التي جاءت في بيوع ا ل إ س ل ا م في الاحكام ا ل ش ر ع ي ة ينها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن بيع الرجل على بيع أ خ ي ه و ي ن ه ى عن النجش و ي ن ه ى عن تلقي الركبان و ي ن ه ى أ ن يبيع حاضر اللباد و ي ن ه ى عن الغش و ي ن ه ى عن الكذب كل هذا لو ت أ م ل ت فيه لوجدته لو و في ا ل ن ه ا ي ة منصبا على أ م ر واحد وهو أ ل ا يكون ربح المسلم في تجارته سببا في خسارته ل أ خ و ت ه والمقصد ا ل أ ك ب ر أ ن تكون أ خ و ت ك ل أ خ ي ك المسلم أ ع ظ م ربحا عندك من أ م و ا ل الدنيا كلها ثم ي أ ت ي ا ل إ س ل ا م فيفرض أ ح ك ا م ا فمن باع على بيع أ خ ي ه فسد بيعه ولا يصح ومن قال من ا ل ف ق ا ء إ ن ويصح يرتب عليه ا ل إ ث م ويتحمل الوزر ما هذا هو م ر ا ع ا ة لمقصد من مقاصد التشريع وليس ع ب ا د ة هي معاملات و ا ل إ س ل ا م يحلل ويحرم ويضبط أ ح ك ا م العبادات كما يضبط أ ح ك ا م المعاملات هذه مقاصد فمن نظر فيها و ت أ م ل وجدها هكذا في حديثنا عن مقاصد الحج بمشيئه الله من هذا اللقاء وما يتلوهم اللقاءات نحن سنبحث عن المقاصد ما جاء منها منصوصا صريحا وما جاء أ ي ض ا مبثوثا متفرقا في ج م ل ة من النصوص وتجد أ ن ك ستقف على ج م ل ة من تلك المقاصد سنفرد في كل لقاء مقصدا أ و اثنين ب إ ذ ن الله تعالى للحديث عن هذا المقصد و إ ب ر ا ز ه وبيان أ ه م ي ت ه و ض ر و ر ة ا ل ع ن ا ي ة به طريقتنا كالتالي سنذكر المقصد الكبير من مقاصد الحج أ و ل ا بعنوان ثم نتبعه ب ط ر ي ق ة وقوفنا على هذا المقصد أ ي ن النصوص التي دلت عليه أ ي ن ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث أ ي ن ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه في النصوص كيف وقفنا عليه سواء كان منصوصا أ و مستنبطا كما أ ش ر ت قبل قليل ثم يتلوها في ا ل خ ط و ة ا ل ث ا ن ي ة بعد تحقيق هذا المقصد والتعريف به وتوضيحه وبيان معناه سننتقل إ ل ى تحقيق هذا المقصد من خلال المناسك يعني ا ل أ م ر بتحقيق التقوى مثلا كما أ ش ر ت أ و ب ك ث ر ة ذكر الله ا ل خ ط و ة ا ل ث ا ن ي ة هي المرور على أ ح ك ا م المناسك بدءا من ا ل إ ح ر ا م وانتهاء بطواف الوداع سنحاول من خلاله الوقوف على خطوات المناسك خ ط و ة خ ط و ة وكيف نحقق هذا المقصد فيها كيف تحقق هذا المقصد في إ ح ر ا م ك في طوافك في تلبيتك في وقوفك ب ع ر ف ة في رميك للجمار في مبيتك ب م ي ن ا ء في ذبحك للهدي في حلقك ل ل ر أ س كل هذا يجب أ ن يكون بارزا واضحا حتى نجمع بين أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل هو إ ظ ه ا ر هذا المقصد و ا ل أ م ر الثاني السبيل إ ل ى تحقيقه من خلال أ د ا ء المناسك هو فقه إ ذ ن يجب ا ل ع ن ا ي ة به ا ل خ ط و ة ا ل ث ا ل ث ة إ ش ا ر ة إ ل ى جوانب من التفريط تقع في ح ي ا ة الحجيج عند غياب مثل هذا المقصد وستجد قدرا كبيرا من ا ل أ س ف على أ ن غياب هذا المقصد أ و ذاك أ و ر ث ل ل أ س ف الشديد ضعفا في أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة و ق ل ة اكتراث ب أ ح ك ا م ه ا وضعفا شديدا في ا ل ع ن ا ي ة ب أ ح ك ا م ه ا ثم ا س ت ه ا ن ة ليست ب ا ل ي س ي ر ة في اتباع ا ل أ ح ك ا م تلو ا ل أ ح ك ا م بالله عليك لما ي أ ت ي حاج و ي س أ ل عن خلل وقع في حجه ف ي س أ ل الفقيه ما الذي يلزم إ ذ ا تركت كذا و أ ن ت تعرف من السؤال الفرق بين اثنين بين سائل ي س أ ل وقد وقع الخلل في حجه لكنه ممتلئ أ س ف ا وحزنا أ ن ه ربما أ خ ل بشيء من ا ل ع ب ا د ة ف ي أ ت ي وملؤه الهم والحزن والحرج الشديد و ي أ ت ي يبحث عن مخرج من أ ج ل أ ن لا يفسد عليه النسك ومن أ ج ل أ ن يسدد ومن أ ج ل أ ن يسد ا ل ث غ ر ة التي حصلت ثم هو ي أ ت ي مشفقا على نفسه وعلى عبادته حريصا تمام الحرص ا على أ ن يكون حجه كاملا وافيا ف ر ق بين هذا الصنف لما راعى تحقيق المقاصد ومنه أ س ئ ل ة ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم لما ي أ ت ي أ ح د ه م فقال يا رسول الله ما شعرت يوم, الإفاضة يوم العيد وما بعده قال لم أ ش ع ر فحلقت قبل أ ن أ ر م ي ويقول ا ل آ خ ر ف أ ف ض ت قبل أ ن أ ر م ي فيقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام افعل ولا حرج سؤال أ ح د ه م وقد قدم بهذا الاعتذار لم أ ش ع ر ف أ ن ت تشعر في ا ل ع ب ا ر ة شيئا من الاعتذار الذي حمله عليه قدر كبير من ا ل ش ف ق ة والخوف والقلق فجاء معتذرا بين يدي رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبحث عن الحكم ا ل ش ر ي أ ت ي ع ر و ة بن مضرس الطائي رضي الله عنه إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم ازدلفه بعد ص ل ا ة الصبح وقال يا رسول الله جئت من بلاد الطي ما تركت جبلا ولا ه ض ب ة ولا واد إ ل ا وقفت بها فما لي من الحج جاء مشفقا وما أ د ر ك عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ما أ د ر ك ه بعرفه ادركه في م ز د ر ف ة جاء ملؤ الشفقه ان يكون قد أ د ر ك الحج و كسبه أ ق و ل هذا نوع أ و ف ئ ة من الحجيج لما يستحضر المقصد من حجه ف إ ن ه يؤديه على قدر كبير من الحرص أ و ل ا ثم قدر كبير من ا ل ش ف ق ة والقلق إ ذ ا وقع الخلل في حجه ا ل آ ن قارن بين هذه ا ل ف ئ ة و ا ل ف ئ ة ا ل أ خ ر ى التي إ ذ ا جاءت تستفتي بسبب وقوع شيء من الخلل في المناسك يعرض ف ت و ه ا على المستفتي بقدر كبير ربما من ا ل ل ا م ب ا ل ا ة فيقول فعلت كذا وكذا وقد وتركت كذا وصنع فيصف ما صنع في حجه فيقول له المفتي بعد فهم م س أ ل ت ه تجب عليك ا ل ك ف ا ر ة فيقول وما هي ا ل ك ف ا ر ة يا شيخ يقول تذبح ش ا ة وتوزع على فقراء الحرم فتكون ا ل ص د م ة في قوله فيما بعد بس كذا ولا في شيء آ خ ر يعني ي س أ ل خلاص هذا هو المطلوب وهذا كل شيء وانتهينا أ ن ا لا أ ب ح ث في قلوب العباد ولا أ د ر ي عما في قلبه لكن الموقف يدلك على فرق كبير بين اثنين أ ح د ه م ا يصيبه القلق والهم من خلل وقع في حجه يخشى أ ن يكون قد أ ف س د عليه النسك واخر لا يبالي بل أ ص ب ح ينظر ابتداء الى ترك بعض ا ل أ ح ك ا م ل أ ن ه ف ق ه ا أ ن ه يمكن أ ن تكون لها كفارات فيترك المبيت يترك الرمي يترك كذا بل ي أ ت ي من قبل مستخفا يقول الوقوف بعرفه هو ركن الحج ا ل أ ع ظ م فيحرم يقف بعرفه يطوف الافاضه يسعى يغادر بلده ما بات في ميناء ايام التشريق ولا رمى الجمرات ولا طواف الوداع ولا أ د ى شيئا ثم يقول هذه تلزم فيها ك ف ا ر ة كذا وهذه كذا وهذه كذا خمس س ت كفارات أ ن ا أ د ف ع ه ا و أ د ي ه ا و أ ع و د راجعا إ ل ى بلدي مثل هذا لما غاب عنه المقصد ظن أ ن الحج مجرد أ ن يسجل اسمه في, في قوائم الحجيج هذا العام و أ ن يثبت دخوله للمشاعر أ و يسجل اسمه في كشف أ س م ا ء الحجيج هذا ليس حجا ولما يكون الحكم الظاهري على ا ل ع ب ا د ة ب أ ن ه ا ص ح ي ح ة ومجزئه و أ ن الكفارات سدت الخلل ف إ ن ه لن يحقق أ ث ر هذه ا ل ع ب ا د ة في حياته فضلا عن التلذذ ل أ ن ه ينصرف في تفكيره ابتداء وانتهاء كيف يفعل فعلا يكون صحيحا عند الفقهاء كيفما اتفق ويعود مغادرا إ ل ى بلده يظن أ ن ه قد أ د ى الحج على أ ك م ل وجه و أ ت م ه الحديث عن مقاصد الحج يا إ خ و ة سيكون متناولا كما قلت لهذه العناصر ا ل ث ل ا ث ة في كل لقاء إ ن شاء الله مع كل مقصد من المقاصد التي سنشير إ ل ي ه ا سيتم أ و ل ا الحديث عن المقصد وذكره بعنوان يتم إ ي ض ا ح ه وفهم معناه ثم العنصر الثاني هو عرض ا ل أ د ل ة التي دلت على هذا المقصد و أ ش ا ر ت إ ل ي ه من خلال آ ي ا ت الحج و أ ح ا د ي ث الحج في ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة ثم ا ل خ ط و ة ا ل ث ا ل ث ة هو الحديث عن سبل تحقيق هذا المقصد و ك ي ف ي ة الوصول إ ل ي ه ا من خلال أ د ا ء المناسك خ ط و ة خ ط و ة وكيف نحقق هذا المعنى في حجنا ابتداء وانتهاء الخطوة الأخيرة أو العنصر الأخير هو الحديث عن شيء من مظاهر غياب هذا المقصد في حج الحجيج أو هو شيء في عن من حج و أ ث ر هذا في إ ض ع ا ف ا ل ع ب ا د ة وعدم التلذذ بها وغياب أ ث ر ه ا في ح ي ا ة الحجيج بعد الفراغ من ا ل م ن ا س ب هذا كله ما سيتم عرضه ب م ش ي ئ ة الله تعالى في اللقاءات ا ل ت ا ل ي ة إ ن شاء الله بدءا من لقاء ا ل أ ر ب ع ا ء القادم بعد العشاء ثم ثلاث لقاءات هي مجموع ة اللقاءات بعد هذا اللقاء أكتفي في هذا اللقاء بهذه المقدمات التي ستشير لأن الشروع في ستشير هذا بهذه اللقاء الشروع لأن مباشرة المقاصد من سيكون ا لان أ س ب و ع ل ل ق ا د م أ لو شرعنا في أ ح د المقاصد سيطول اللقاء فسنشرع إ ن شاء الله تعالى في لقاء ا ل أ س ب و ع القادم ا ل أ ر ب ع ه بعد العشاء واللقاءات التي تليه إ ل ى آ خ ر شهر ا ل ق ع د ة أ ر ج و أ ن يكون الوقت مسعفا في كل لقاء ان نعرض مقصدين أ و ث ل ا ث ة بالعناصر التي أ ش ر ت إ ل ي ه ا قبل قليل أ س أ ل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إ ل ي ه اللهم زدنا إ ي م ا ن ا وعلم وتوفيقا وهدى يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن